ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 شديد العذاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا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 يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوَّتِكُمْ لَنَصِرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُتِلْتَ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتان ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 خاردين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله نفس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 Aulئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لناس لعلهم يتفكرون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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم